يوضع في أخمص قدميه جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه. اللهم سلم سلم. اللهم ان ابداننا ضعيفة. لا تقوى على نارك ولا على عذابك فنجنا يا ارحم الراحمين. ان اهون اهل النار عذابا. لردل اوضع في اخمص قدمين جمرتان جمرتان من النار فيغلي منهما دماغه ما يرى ان احدا اشد منه عذابه وانه لاهون اهل النار عذابه وانه لاهون اهل النار عذابه ان لحظات قليلة جدا في نار جهنم تنشي العبد كل نعيم في هذه الحياة. ان لحظات قليلة في نار جهنم تنشي العبد كل رخاء ونعيم في هذه الحياة. ففي صحيح مسلم من حديث انا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا اهل النار رجل في الدنيا منعم يعيش في الرخاء يعيش في النعيم ولكنه في الاخرة من اهل النار يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة ويغنسه الله غنسة واحدة في نار جهنم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيصبغ في النار صبغة واحدة ويقال له يا ابن ادم هل رأيت نعيما قط هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله ما مر ما رأيت خيرا قط وما مر بي نعيم قط انساه شقاء العذاب كل نعيم وانساه بؤس الجحيم كل نعيم ورخاء لا والله ما رأيت نعيما قط وما مر بي رفاه انقص ولملا بل ساتمنى الكافر المجرف ان ينجو من عذاب النار ولو قد جمل الله ملء الارض ذهبا تدبر قول الله تعالى ان الذين كفروا وماتوا وهم قصار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو استجاب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم نل الارض ذهب ولو استدى بل ففي الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لأهون اهل النار عذابه ارأيت لو كان لك مات الارض اكنت تستفي به? فيقول نعم. فيقول الله جل وعلا اردت منك اهون من ذلك وانت في صلب آدم. اردت منك اهون من ذلك وانت في صلب آدم. اردت منك ان تشرك بي شيئا فابيت الا الشرك. فوحبوا الله جل جلاله. وحقق التوحيد واخلصوا التوحيد لله. وتجنب الشرك كله فان الشرك من اعظم اسباب الخلوج في النيران. وان التوحيد من اعظم اسباب النجاة من النيران كما سأبين الان بل ان التوحيد هو اعظم اسباب النجاة من النيران اسأل الله ان يختم لي ولكم للتوحيد وان يحفظني وياكم من الشرك كله ضدقه وجله انه ولي ذلك والقادر عليه. لقد اردت منك اهون من ذلك وانت في فلب ادم اردت منك ان لا تشرك بي شيئا فابيت الا الشر بل ويتمنى الكاثر المجرم وهو يرى العذاب ويذوق طعم العذاب اشكالا والوانا يتمنى ان لو افتدى من عذاب الله بولده يقدم ولده لله يفتدي بولده من العذاب بل ويتمنى ان لو من العذاب بامرأته بزوجته بل ويتمنى ان لو من العذاب باسرته وقبيلته وعشيرته. بل ويتمنى ان لو قدم اهل الارض جميعا ليستدي بنفسه من عذاب الله جل وعلا تدبر قول الله يود المجرم يوج المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم كلا إنها لظاهر نزاعة للشواء تدعو من اجبر وتوما وجمع فاوعاء. يود المجرم الخبيث الكافر ان لو افسدى يوم القيامة من عذاب النار باولاده باصحابه باخوانه بزوجته بل لو قدم اهل الارض جميعا من اجل ان ينجو هو بنفسه من عذاب الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولملاه? ولملاه? وطعامهم في جهنم من النار. وشرابهم في جهنم من النار. وسيابهم في جهنم من النار. فطعام اهل النار نار طعامهم الزقوم والضريع والغسلين. هل تعلمون شيئا عن الزقوم? هل تعرفون الضيع؟ هل تعرفون الغسلين? تمنيت ان لو سمع اهل الكفر مثل هذا الكلام تمنيت ان لو سمع اهل الظلم والبطس مثل هذا الكلام من يقوى على النار? من يتحمل النار? لو جلس احدنا على نبتأه او على وبور صغير ونسي نفسه ومست النار يده. ما يخطط يده وكأنه لا يقوى على ان يتحمل النار برهة فمن يتحمل سبعين جزءا من النار كنار هذه الدنيا نسأل الله السلامة والعافية الزقون شجرة خبيثة ثمارها كرؤوس الشياطية. تطور هذا الوصف من رب العالمين. ثمار شجرة الزقوم كرؤوس الشياطين. هذه الشجرة تخرج في قعر جهنم في اصم الجحيم. يقول في حقها سيد النبيين. والحديث والواه الترمذي بسمد صحيح من حديث اند. من حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال. لو قطرت قطرة من الزقوم في الدنيا لأفسدت على اهل الدنيا معايشهم. فكيف بمن يكون الزقوم طعامه؟ لو ان قطرة واحدة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على اهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامهم اي فكيف بمن يكون الزقوم طعامهم? تدبر قول الله جل وعلا. ان شجرة الزقوم طعام الازيم كالمهل هل تعلمون ما المهن? المهن هو الزيت الذي سود لونه من شدة الغليات. اللهم سلم يا رب سلم. إن شجرة الزقوم صعام الاسيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وتدبر قول رب العالمين ثم انكم ايها الطالون المكذبون لا يُنون من شجر الذقون كماءلون منها البطون وقال سبحانه اذ ذاك خير نزل ام شجره الذقون جعلناها تثنة للظالمين. انها تجرة تخرج في اصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فاذا اشتعلت النار في بطونهم استغاثوا يريدون الماء ليطفئوا هذه النيران المتأججة فيغاثوا بالماء ولكن ما صفة الماء